يزي ترا دي سولام بيسون لا تاب ماتنسي وتا سي كملي غير هكا طاشراي يزي ترا دي سولام بيسون لا تاب ماتنسي اكم شابع الشباب سيفول كزود غير كملي ايفين كاينه أحساسي لا تورحي مورت اللي قرأتوني إلا كراح السبب ورقي كرادي تشمعتي إيوانتي محساد نسميك الغرد وردئي روحي إيوانتي نواش نديك كنار والسجلة سلي أوراكيز حتى الزنحرز يفتازون دايسي يعوج لباب سدمس الفورت زلانا اي جال فامي لا دوس بات اي كنتالباتاليه اي جال فامي لا دوس بات اي كنتالباتاليه اكتم ساعة الشباب سيفو الكزوت نيكامي اي وين بابنس دايتمس أريس باني باباسي سيقام حر يخدم فلاس وميلاش شهد عن الزور إيبدا ماس داستمس أريس باني ماسي سيلا العقل بالانتس إغاد كايش دقور كراتن كلاس ندود فلوت إغفتا وره وارجيكي حكامي زنفلك It tas tisura fi ban ihdri kirqeflek Izit halik ola mih ola yam tartrit Ilak rah sabab ur is reklamant فرح سينا سينا ببس إردو بهر أفلاس ومن سيكوالي الكرام معه تشراعي بسيط خالي سينا عمي سينا ما تنسي إليك راق شباب ورطي بدو عند أيتمس فرح سينا سينا ببس إردو بهر أفلاس والاه باب الفاجور رجلونا يدخل في الطف ايه, إيه عقل اللي غير مزي اوريو في اللي لك رجل نتي كرهات بابس دايتمس arasni توكر غالي الطف نور الزري القياس اللي لك راه سبب تهرني تجبل اي تبعيد الانيسق اثنين جل والخميس وربشول التقواس الناس وورتلي سيفلا القميص ومن زت زين لتاي وورتو في بلا المريس الا كرا شباب ورب ديري الناس ولا بتصير دو بهله rawart la haqik mid tibul hasish war is darasul etkhdam in habbar wahlas ir giserdi ور يا حذير جيب بن سريال ايش بلا القياس وتالمسجس ياكل ما في ذري قصص قال متكبرينا المسكين يحقر الفلاس ويانا راول حلال اصبر يا مزغرس ايش ركدي الناس ولا ببس لهناس يتمس Al-a-jfab-ni-an-a-n-a-is-ha aig an a z ro i l